رحمه الله تعالى قال رحمه الله في كتاب المناسك باب اعتبار الزاد والراحله قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحله رواه الدار قطني. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا رواه ابن ماجه قال رحمه الله باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل فإن تحت البحر نار وتحت النار بحر رواه أبو داود وسعيد المنصور في سننهما قال عن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيت ليس له منبات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمه ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمه رواه أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى ونشهد الا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ما زال الكلام وصولا في كتاب الحج وقد ذكرنا في الدرس الأول باب بيان فرضية الحج وبينا باب وجوب الحج على الفور ثم وجوب الحج عن المعذوب إذا أمكنه أي العاجز إذا أمكنه أن ينيب غيره والحج عن الميت إذا كان قد وجب عليه أنه يجب ولم يستطع أن يحج أنه يجب عليه أي يحج ماذا عنه من ماله أو يحج عنه وليه وذكرنا استحباب الحج عن الوالدين وأن يبدأ بالحج عن ماذا أولا عن الأمي وأكدنا على استحباب الحج ولو كان ماذا ولو كان قد حج في حياتهما في آخر الأحاديث في السابق في حديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس وحديث ابن عباس الآخر قلنا ما السبب في بيان إراد الإمام لها فذكرنا أن حديث أول حديث ابن عباس لاحظوا إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا فهذا في من في المعذوب العاجز في المعذوب العاجز ثم الرواية الأخرى في رواية الخثعميه إن أبي شيخ كبير وقد أفند وادركته فريضة الحج ولا يستطيع أداءها قلنا هذا لماذا أورده المؤلف لأنه رحمه الله أراد أن يذكر العذر بعمومه فهو لا يستطيع أداء الحج مطلقا بينما الرواية الأخرى بينت صورة من صور عدم القدرة وهي أنه لا يستطيع أن يثبت على راحلته ثم ذكرنا حديث أبي عبد الله بن الزبير إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الحج والحج مكتوب عليه أنه قد يعني ماذا قد فرض الحج وهو حي ولا يستطيع الحج ثم ذكرنا حديث ابن عباس وهو أنه في من نذر أن يحج فمات فلم يحج فإنه ماذا يحج ماذا عنه من ماله أو يحج عنه وليه وختمنا بحديث ابن عباس انه قال ان بمات وعليه حجه الاسلام اف عنه قال ماذا قال النبي قال فاحجج عن ابيك هنا ماذا وعليه حجه قد مات وعليه حجه ماذا حجه الاسلام وليست حجة نذر او او نفل باقي مساله في مساله النيابه في الحج ذكرنا مسائل النيابه وباقي مساله وهي ان يقال هل يجوز الاستعجار على الحج الاستعجار وهو دفع ماذا مال مقابل ماذا منفعة عمل فهل يجوز أن يستعجر المكلف من يحج عن والده الذي مات أو عن عاجز أو العاجز الذي لا يستطيع الوصول إلى الحج لك كبر أو مرض لا يرجى برؤه من زمانة أو عدم استواء على الراحل وغيره، هل يجوز أن يستاجر بمعنى أن يدفع يدفع مالا لغيره ليحج عنه من العلماء من ذهب إلى الجواز دون ماذا دون أن يكون اشتراط الأجر دون أن يكون اشتراط الأجر فما يشترط مالا معينا ومنهم من ذهب إلى عدم الجواز وهذا مبني على أي مسألة مسألة ها أو نقول أخذ المال على القرب هذه قرب الحج فهل يجوز أخذ المال عليها فمن لا يرى كما تقدم معنا من لا يرى جواز أخذ المال على القرب كالإمامة والقضاء والتدريس والرقية والحج مثلا فلا يرى جواز ماذا الاستئجار في الحج ومن يرى جواز أخذ المال فيرى ماذا جواز؟ والصحيح أنه يجوز أن يؤجر من يحج عنه لكن ينبغي أن يكون ماذا بقدر كفايته بقدر كفايته وأن لا يكون ذلك محلا للاتجار وأن لا يكون ذلك محلا للتجار فيقول أحج عن فلان فيذكر مبلغا يظهر منه ماذا الاتجار وإنما يكون قدر ماذا قدر ماذا مؤنته في الحج ولذلك ذكر الفقهاء فإن فضل عنه مال وجب أن يرده إلى من إلى من أنابه في الحج نعم هذه المسألة التي نذكرها في الدرس الماضي طيب قال باب اعتبار الزاد والراحلة عقد المؤلف هذا الباب ليبين معنى الاستطاعة الوارده في الآية في فرضية الحج فإن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فعقد المؤلف هذا الباب ليبين شرط الاستطاعة وما معنى الاستطاعة وما معنى الاستطاع. فقال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيل قال قيل يا رسول الله ما السبيل السبيل هو الطريق قال الزاد والراحلة الزاد الطعام والراحلة الإبل التي تسرح ماذا للركوب. رواه الدارق أطني. ثم ذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة يعني في قوله تعالى من استطاع إليه سبيل رواه ابن ماجه. هذا الحديث وهو حديث الزاد والراحلة قد ورد عن جمع من الصحابة، لكن ورد موصولاً وورد مرسلة وورد مرفوعاً. فهذا الطريق أول حديث أنس رضي الله عنه. قد رواه الدارق أطني والحاكم والبيهقي وله إسنادان كل قد أفصل قليل له إسنادان كل منهما معلول فيه علة ومنها من العلل أنه روية مرس موصولا وروية مرسلة ولعل المرسلة هو الصحيح لعل المرسل هو الصحيح كما ذكر ذلك البيهقي الحافظ البيهقي والحافظ ابن عبد الهادي قال ابن حجر سنده صحيح إلى الحسن سنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصولة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهمن إلا وهمن وكذا قال الشيخ الباني ان الحديث مرسل فهو حديث ضعيف فهو حديث ضعيف ثم ذكر حديث ابن عباس قلنا رواه ابن ماجه وكذلك رواه الدارقطني ورواه الطبراني ورواه البزار والبيهقي من عده طرق ليس من طريق واحد من عده طرق وفي اسناده اسناده هشام بن سليمان ابن عكرمة مضطرب الحديث وهذا الطرق له أسانيد ثلاثة يجبر يجبر طريق حديث ابن عباس له ثلاثة أن قد يجبر بعضها بعضا قد يجبر بعضها بعضا عند بعض المحدثين قد جاء من طريق من طرق أخرى فجاء من طريق ابن عمر حديث ابن عمر عند الترمذي فاذا هو من حديث أنس من حديث بن عباس وحديث أنس له أكثر من طريق وحديث من عباس له أكثر من طريق ثلاثة سانيد له وجاء من حديث ابن عمر عند الترمذي وحسن الترمذي هذا الحديث قال حس ماذا حسن؟ وقد رواه هذا الطريق طريق ابن عمر رواه ابن ماجه والدار قطني وفيه إبراهيم ابن يزيد الخوزي قال أحمد والنساء وابن المنذر متروك الحديث وجاء من طريق من حديث من حديث علي هذا يعتبر ماذا؟ الرابع حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الدار قطني والترمذي والبزار وله إسنادان كذلك وكلا الإسنادين ضعيفه كلا الإسنادين ضعيفه وجاء من حديث جابر رضي الله عنه عند الدار قطني وفيه عبد الملك بن زياد منكر الحديث وجاء من طريق عمري بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار قطني وفيه العزرمي متروك الحديث وجاء من طريق عائشة رضي الله عنها عند الدار قطني وفيه ضعف وجاء مرسلا من طريق الحسن البصري عند ابي وقال البيهقي رحمه الله لا يصح شيء منها لا يصح شيء منها ووافقه النووي على ذلك أنه لا يصح من المرفوع عن سبعة من الصحابة شيء لا يصح عن سبعه من الصحابه شيء وانما يثبت ماذا عند بعضهم يثبت غير الموصول وهو المرسل وقال ابن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا والصحيح من الروايات روايه الحسن المرسله بعد هذا العرض الطويل ما خلاصه القول ضياء الدين المقدسي رحمه الله يقول لا أرى ببعض طرقه باسا لا ارى ببعض طرقه باسا وابن تيميه رحمه الله يصحح الحديث بطرقه يصح الحديث بطرقه وكذا ابن الملقن ويقول البتيمي رحمه الله فهذه الاحاديث مسنده من طرق حسنه ومرسله وموقوفه تدل على ان مناط الوجوب وجود الراحله والزاد ويقول ابن الملقن واما انا فارى ان حديث انس جيد الاسناد صالح للاحتجاج به وكذا قال الشيخ وكذا قال امام الشوكاني والشيخ الشنقيطي في اضواء البيان وقد اعترض الألباني رحمه الله على كلام ابن تيمية وقال لعله لم يطلع على بعض إلى الحديث فقد يقال أن الحديث له, له أصل لكن الصواب أنه لا يصح رواية ماذا موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما ثمرة هذا البحث الطويل في الحديث ثمرة أننا إذا قلنا أن الحديث صحيح فإنه لا يجب الحج إلا على من وجد زادا وراحلة واعتبرنا أن تفسير الآية وتفسير الاستطاعة هو ماذا هو الزاد والراحلة وإن قلنا أن الأحاديث كلها ضعاف فلا تكون الآية التي هي نعتبرها ماذا مجملة من استطاع إلى سبيل مجمل بينها حديث من حديث أنس وحديث ابن عباس برواياته المختلفة فإذا قلنا أن الحديث صحيح فيكون الحديث مفسرا ومبينا ماذا لمجمل الآية وإذا قلنا أن الحديث لا يصح وأنه ضعيف فماذا فإنه يبقى معنى من استطاع إليه سبيل ماذا غير غير مقيد بالزاد والراحلة فكل من استطاع الوصول إلى الحج وجب عليه الحج ولا نقيده بالزاد والراحلة واضح أثمرت البحث في هذه المسألة نعم إذا يقال جاء في الكتاب العزيز في قول الله سبحانه وتعالى ولي الله على الناس حج, حج البيت من استطاع إليه سبيل أنه الحج مناط وجوبه بالاستطاعة إناطة وجوب الحج بالاستطاعة بالاستطاعة ماذا؟ السبيل من استطاع إليه سبيلا فالاستطاعة شرط في وجوب الحج إجماعا فلا يجب الحج إلا على إلا على المستطيع لأن الحج عبادة بدنية ومالية وقد يتعلق بها قطع مسافة طويلة ومشاقه عظيمة فكانت شرطا في ذلك ودلت أحاديث الباب وإن كان فيها ضعف على أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة وقد اختلف أهل العلم في تفسير الاستطاعة فمذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة أن عند مذاهب الثلاثة دون مذهب مالك أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة على اختلاف في مسائل عندهم في الزاد والراحلة فعند الشافعية رحمهم الله أنه أن الاستطاعة ما هي أن يجد الراحلة بثمن المثل أن يجد بثمن المثل ما تكون غاليه وأن يكون صحيحا لا مريضا وأن يجد الماء في أماكن النزول لأن المسافة طويلة وأن يكون الطريق آمنا من غير خفارة وما معنى غير خفارة من غير أن يستأجر من يحرسه خفار الحراسه قال الترمذي لما ذكر احاديث الباب وأكثر عمل أهل العلم على ذلك يعني على أن الاستطاع هي الزاد والراحلة وعند المالكية أو سعب للمضعفون الحديث عندهم أن الاستطاعه إمكان, إمكان الوصول إلى مكة بلا مشقة عظيمة زائدة بد من المشقة لكن لا تكون مشقة عظيمة زائدة بلا مشقة عظيمة زائدة على مشقة السفر العادية مع الأمن على النفس والمال ولا يشترط عندهم الزاد والراحلة بل يجب الحج عند المالكية على القادر على المشي إن كانت له صنعة يتحصل منها على قوته كالجمال فلو ذهب مع قافلة وهو جمال ماذا يمسك بالجمل؟ وإذا جاء وقت الركوب يركب من يركب عليه وإذا جاء وقت النزول حط الرحل هذا الجمال مثلا أو النجار مثلا الذي يكون مع القافلة أو الحارس لها فيرى المالكيه أنه إن قدر أن يصل على الحج يجب عليه يجب عليه الحج وهذا القول قول المالكية هو قول ابن الزبير وعطاء واختاره ابن جرير أن ماذا أن الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة والمشاعر بلا مشقة عظيمة زائدة فإذا قدر بأي وسيلة الحج وجب عليه وجب عليه الحج واختار هذا القول كما قلنا إمام فسرير بن جرير وقد جاء ابن عباس في تفسير السبيل أنه قال أن يصح بدن العبد صحيح ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به يعني تكون زادا مناسبا وراحلة مناسب وقد أخرج هذا الأثر ابن الجرير والبيهقي بإسناد صحيح وهذا هو القول الراجح فإن السبيل لغة الطريق فمن استطاع إليه طريقا فماذا وجب عليه الحج بأي طريق قد يكون ماذا أن يكون ما مثلا جمالا قد يكون طباخا في حملة قد يكون حارسا قد يكون محرما قد يكون مرافقا ليس عنده زاد ولا راحل لكنه يستطيع الوصول ماذا إلى الحج. فمن كان واجدا طريقا إلى الحج ومعنى الطريق هنا ليس طريق المرور وإنما وسيلة إلى الحج جيد. فليس به مانع من مرض أو خوف أو عجز أو ضعف أو قلة طعام وما. فعليه الحج ومن كان له مانع يمنعه من ذلك فلا يجب عليه الحج. هذا مجمل القول في الاستطاعة هنا. هل المحرم من الاستطاعة سيأتينا بعد هذا الباب هل يدخل المحرم في الاستطاعة أو لا أو لا يدخل يأتي مسألة في مثل هذا هل الآن ما يشترط من بعض الشروط في بعض الدول هل هي من الاستطاعة أو لا نقول نعم قد لا يستطيع الإنسان حج إما لعدم وجود مثلا تأشيرة الحج أو لعدم القدرة إلى الوصول إلى مكة فهذا لا يجب عليه ماذا. لا يجب عليه الحج حتى تتوفر له ماذا هذه الامور التي هي ماذا من السبيل التي هي من السبيل الباب الذي يليه بعد ان ذكر رحمه الله أنه يجب على القادر السعي للحج ومن وجد زادا وراحله فقد تكون هذه الراحله عن طريق البحر وقلنا البر قد يستطيع ان يمشي فيه الانسان بلا خفاره ويصلي الحج طيب اذا كان فيه ثمه بحر كبعض بلاد الأندلس وبعض بلاد افريقيه وغيرها لا يستطيع الوصول الله عن طريق البحر فهل يجب عليه الحجر إذا عقد المؤلف هذا الباب فنقول عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب السعي بحرا وأن يجب أن يبين وجوب الحج ولو سلك بحرا ماذا الغالب فيه السلامه. الغالب فيه السلامه. وإن غلب لم يلزمه ماذا سلوك هذا الطريق وماذا يتكلم عن ماذا عن الاستطاعة قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله لا ترك بالبحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا رواه أبو دود والسعيد بن منصور في سننهما ورواه البيهقي والخطيب في تلخيص المتشابه كلهم من طريق من طريق بن مسلم عن عبد الله بن عمرو وقد عل الحديث بجهالة بشيره بشري بن مسلم وأن الحديث فيه اضطراب في سنده والحديث فيه اضطراب في السنده وقد ضعف هذا الحديث البخاري رحمه الله قال حديث ضعيف قال ابن عبد البر هو حديث ضعيف مظلم الإسناد هذا من أقوى العبارات التي تستخدم في ماذا في الحكم على السند مظلم الإسناد يعني حديث ماذا ضعيف جدا لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يوثقون أو لا يعرفون وضعف الحديث النوي وابن الملقن وقال ضعيف بالاتفاق الأن وضعفه بالحجر فهو حديث ضعيف ثم الحديث الآخر حديث ابن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم نحو فارس قال قال رسول الله من مات فوق بيتي ليس له إيجار من بات إيجار يعني حد يمنعه ماذا؟ من السقوط كانها الرياشين التي توضع بجانب البيوت تمنع ماذا تمنع السقوط فمات فقد برئت منه الدم ومن برك من ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الدم رواه أحمد وسنده ضعيف لضعف محمد بن ثابت والانقطاع فيه بين أبي عمران الجوني والصحابي ففيه رجل مجهول فالحديث ضعيف طيب لماذا ذكر الحديث الثاني مع أنه ليس فيه نص على الحج فلماذا ذكره الشوح أي ليفرق أو ليفرق بينما طريقه السلامة وطريقه الهلاك فكانه قال ومن ركب البحر عند ارتجاجه هذا ماذا عند ثورانه هذا طريقه هلاك فمرية منه الذمة، فكانه يريد أن يذكر ما ذكرنا في بداية الباب. فنقول مذهب الجمهور من العلماء أنه يجب الحج لمن سلك أو لمن سيسلك البحر. إن غلبت, الس ماذا إن غلبت السلامة عليه. يعني البحر لا يعرف بالغرق، ولا الهيجان ولا الثوران، وجربه الناس، ويمكن ماذا؟ أن يركبوا السفن، ولا يكون فيه ماذا؟ هلاك. فإنه يجب الحج في ذلك. وإن ظن أنه محل ماذا للهلاك وعدم السلامة والأمر فإنه لا يجب عليه الحج وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله قول الجمهور قول الجمهور وذهب الشافعي إلى عدم ركوب البحر مطلقا وأنه لا يجب الحج على من يلزمه ركوب البحر وتوسط بعض العلماء فقال انما يجب ركوب الحج ركوب البحر على الحاج اذا, إذا كان ممن عادته ان يركب البحر دائما فرجل صياد في البحر ويركب البحر فهذا ماذا نقول اذا جاء في الحج نقول يجب عليك ان تركب البحر لانك معتاد عليه هنا يمكن الان يعني الحمد لله مع توفر الوسائل والنقل يمكن خفف اثر هذه هذه المساله نعم قال في الاقناع ومن امكنه السعي الى الحج لزمه اذا كان في وقت المسير ووجد طريقا امنا ولو غير الطريق المعتاد بحيث يمكن يمكن سلوكه حسب ما جرت به العاده برا كان او بحرا والغالب فيه يعني في ماذا والغالب في البحر ماذا السلامة وان غلب الهلاك لم يلزم سلوكه وإن سلم فيه قوم وهلك فيه قوم آخر ماذا لم يلزمه سلوكه جيد لا طيب قال الشيخ يعني يقصد الإمام الموفق يعني أعانى على نفسه يعني في الهلاك فلا يكون شهيدا لو فعل هذا هل يكون شهيدا هو يعلم أن البحر يضطيب وقد لا يسلم يقول لا يكون شهيدا إن ركبه لا. الباب الذي يليه قال رحمه الله باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل بمرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امراتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال فانطلق فحج مع مرأتك. قالوا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. متفق عليه. قالوا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. متفق عليه. وفي لفظ قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي قالوا عن أبيه ريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها متفق عليه في رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة وفي رواية لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا معذ محرم رواهن أحمد ومسلم وفي رواية لأبي داود بريدا باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن مما يجب على المرأة ماذا في الحج المحرم وأنه لا يجب على المرأة الحج إلا ماذا إلا مع وجود محرم لها إلا مع وجود محرم لها. فمتى يتعين الوجوب في حق المرأة في المذهب أنه لا يتعين الوجوب إلا إذا كان ماذا إلا إذا كان معها ذو محرم وذكر اولا حديث ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل بامرأة لا يخلون ماذا نحي والنهي هنا دال على التحريم لا يخلون رجل بامرأة اي بامراه ماذا اجنبيه وقوله رجل فلو خلت امراه بامرأة فلا باس لو خلا رجل بطفله فلا باس لان المراه هنا المراد بها ماذا البالغه الا ومعها ذو محرم من المحرم من ذو المحرم من تحرم عليه من يحرم عليه نكاحها من يحرم عليه نكاحها ابدا من قريب جيد او من نسب كابيها وأخيها او سبب ماذا كمصاحره او رضاع سبب مباح يعني وكرضاع ومصاحره والزوج له حكم ماذا؟ له حكم المحرم قال لا يخلون رجل بامراه إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة لاحظوا هنا لا تسافر المرأة ما عين مدة السفر لكن في الأحاديث الأخرى قال لا تسافر يوما وليلة ويومين وليلتين وثلاثة أيام بل قال وبريدا البريد ذكرنا جيد قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فكان الصحابي ماذا فهم التحريم مطلقا فقال رجل لم يذكر اسم الرجل يا رسول الله ان امراتي خرجت حاجه واني اكتبت في غزوتي كذا وكذا قال فانطلق فحج مع امراتك في لفظ ارجع فحج مع امراتك والحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ للبخاري لا تسافر المراه الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم وهذا يؤكد معنى الخلوه ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا ومراتي تريد الحج فقال اخرج معها وذكره البخاري في باب حج النساء وفي باب السفر وذكروا في باب من اكتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له وذكروا في باب كتابة الإمام الناس يعني من يغزو أو من يذهب معه قلت هذا الحديث لم يعين مدة السفر طيب حديث ابن عباس دل على مسائل أولها تحريم خلوة الرجل بالمجرة الأجنبية وهذا إجماع اجمع العلماء على انه لا يجوز ان يخلو رجل بامراه واذا قلنا الرجل فنحن نريد به البالغ واذا قلنا المراه كذلك نريد بها البالغه لا يخلون رجل بامراه فمن ليست بذات محرم محرم له ولو كانت زوجة اخيه او عمة عمه زوجته او ماذا زوجة خاله او زوجة عمه فإنه ماذا, فأنهن ماذا أجنبيات فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم والحمو أخو من أخو الزوج قال الحمو الموت فكأنه تساهل موضوع من الأخ بالنسبة إلى ماذا زوجتي أخيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الموت يعني هو الخطر وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا أو ذا محرم إما أن يكون زوج أو أن يكون محرما رواه مسلم في رواية لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب هل هذا مقصود ليس مقصود لكنه في الغالب في الغالب يعني أنه يبيت عند الثيب سبحان الله حرم الإسلام الخلوة المرأة الأجنبية لمقاصد عظيمه ولعل من اعظم المقاصد سد ذريعه الفتنه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما ولذا جاء الإسلام بقفل باب ماذا باب الخلوه وكما ذكرت ان المساله محل اجماع لا يخلو الرجل ماذا بامراه لأن نوازع الفتنه وكوامن الشهوه تتحرك عند الرجل وعند المرأة اذا حصلت الخلوه ولذلك من اخطر ما يكون في حياه الناس خلو الرجل بالمراه ولا يقال ثمه عذر او ثمه سبب الاصل ان يقفل هذا الباب تماما فلا تخلو لا يخلو رجل بامراه ان كانت امراه ماذا اجنبيه طيب هل تندفع بماذا تندفع الخلوه قيل تندفع الخلوه بلا شك بوجود رجل آخر يعني لو خلى رجلان بامرأة هل تعد خلوة لا تعد خلوة منهي عنها لكن قد ينظر الى ان في ذلك ماذا فتنة من حيث أن الرجل مثلا غير صالح أو شيء لكن ليست خلوة طيب هل تندفع الخلوة بامرأة أخرى رجل بامرأتين نعم تندفع الخلوة المنهي عنها طيب تندفع الخلوة المنهي عنها فإن كان مجموعة من النساء ماذا تندفع كذلك الخلوة ما المراد بالخلوة المقصود إذا كنا لا يخلونا رجل ألا يشاهدهم ماذا أحد فأن يكون مثلا في غرفة مقفلة فلا يشاهدهم أحد أو في مكان بعيد عن الناس فلا يراهم أحد واضح فتعد ماذا, ماذا خلوة ولعل من حكم الشارع في النهي عن الخلوة أنه قد يفضي إلى ماذا إلى تعلق الرجل بالمرأة وقد يفضي إلى فتح باب ماذا الزنا نسل الله العافية يعني فلذلك قطع الإسلام دابر هذا الأمر ونهى عن الخلوة ماذا مطلقا قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان يعني النهي عن الخلوة وبيان ماذا أن الشيطان يكون ماذا ثالث من خلاء الرجل دخل بالمراه نعم طيب كذلك في أحاديث الباب مثالة أخرى جيد النهي عن سفر المرأة بلا محرم النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهذا النهي الأصل فيه ماذا التحريم الأصل أن النهيين الواردين في الحديث من الخلوة بالمرأة وسفر المرأة أنه محرم لأن الأصل في النهي ماذا التحريم ومما يؤكد التحريم ماذا قول الرجل يا رسول الله أنك تتمت في غزوة كذا في الجهاد فقال النبي ماذا ارجع فحج مع امرأتك فنهاه النبي أن يذهب ماذا إلى الجهاد وأمره بالحج مع من؟ مع امرأته لعظم شأن ماذا شأن المحرم لعظم شأن المحرم نقول جاءت أحاديث قبل هذا طيب فقال رجل يا رسول امرأتي إن امراتي خرجت حاجه هذا الغالب متى كان إما أن يكون سنة تسع أو عشر فنعلم ماذا أن حج المرأة في الغالب أنه فريضة في الغالب أنه حج فريضة لأنه لم يكن السؤال قبل قبل ذلك جيد فقال فانطلق بحجة مع امرأتك عند بعض علماء أن ظاهرها أمر النبي هو في ماذا في الوجوب نعم شيء. ألا بل قد يكون في التاسعة والعاشرة فقط لا يحتمل غير ذلك. أي قد يكون السؤال. في حال تجمع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تاخر وانتظر الناس وسبقه الناس جيد بعض الناس سبق النبي صلى الله عليه وسلم طيب الحديث الاخر حديث ابن عمر قال قال رسول الله لا تسافر المراه ثلاثه الا معها ذو محرم لا تسافر نهي جيد المراه المعروفه البالغه الحره ثلاثه اي ثلاثه ماذا ايام الا ومعها ذو محرم والحديث متفق عليه ثم ذكر حديث ابي سعيد نهى ان تسافر المراه مسيره يومين او ليلتين الا ومعها زوجها او ذو محرم لا شك ان الزوج اولى في السفر لكن ان لم يكن فيكون ذو المحرم متفق عليه وفي لفظ قال لا يحل لامراه وهذا يفسر ان المراد بالنهي التحريم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو محرم منها عد هؤلاء الأربعة لأنهم أولى من يقوم بشأن من المرأة أولى من يقوم بشأن المرأة وفي هذا مكان بيان مكانة الأب فانه قدمه على من على الزوج إلا ومعها أبوها أو زوجها رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي والحديث مشهور تكرر معنا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة قال اربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني أوله أن لا تسافر المرأة ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا يصوم ماذا يوم الفطر ويوم الأضحى ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المساجد المعلومة المحدثين ماذا يقطعون هذا الحديث في أربعة أبواب في كل باب لكن هذا هو أصل الحديث هذا هو أصل الحديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمرأة تسافر مسيرة يوم وليلا إلا مع بمحرم عليها متفق عليه وفي رواية طبعا لفظ البخاري لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلى ليس معها حرمة ويخرجه البخاري في باب كم يقصر الصلاة لماذا خرجه البخاري في باب كم يقصر الصلاة أي ما هو السفر الذي تخسر فيه الصلاة فانظر استنباط البخاري رحمه الله وفي لفظ لمسلم لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها فقه الإمام قال وفي رواية مسيرة يوم وفي رواية مسيرة ليلة وهي أقصى من اليوم وفي رواية لا تسافر المراه مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم رواه أحمد ومسلم وفي رواية الآبى دود بريدا سؤال لماذا أورد الرواية الثلاثة سافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم مكرر هذه ليست تشبه رواية ابن عمر فلماذا يكرر الله لسبب أن امرأة هنا نكره بينما في حديث ابن عمر معرفة وطيب ما الفرق ها حسنت الأمرأة قد يشمل الأمة والحرة وقد يشمل غير البالغة واضح فكأن النكرة أوسع عم فلذلك ورد هذا الدليل على أن الإمام له صنع في كتابه رأي من شيخ عبد الرحمن طيب في رواية مسيرة نصف يوم البريد هو نصف ماذا نصف يوم لكن لا تصح رواية نصف يوم لكن لعل الذي صح البريد نعم وإن كان في رواية البريد فيها شذوذ وصفها بعض العلماء ماذا بالشذوذ والشذوذ ما هو مخالفه الثقه لما هو اوثق منه هي صحيحه لكنها تخالف الرواة الثقات فهي شادة ضعيفه طيب نقول احاديث الباب فيها مسائل اولا جاءت بعض احاديث الباب في النهي عن سفر المراه المطلقه كحديث من حديث الاول حديث ابن عباس قال لا تسافر المراه ولم يعين زمانا فأطلق السفر وقيده في حديث أخرى، قيده في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد مقيد وفي حديث أبي هريره كلها مقيدة، قيده مرة بليلة، قيده مرة بيوم، قيده مرة بيومين، قيده يوم مرة بثلاثة وثلاثة فصعيد، ولذا عمل أكثر العلماء بالمطلق، عملوا بالمطلق ما المطلق؟ النهي عن مطلق السفر القصير والطويل. وقد عمل أكثر العلماء بالمطلق لاختلاف التقييدات وإنما التقييدات طيب على ماذا تحمل التقييدات مسيرة يوم يومين ثلاثة على ماذا أنها خرجت مخرج المعتاد الغالب فلم يرد النبي أن السفر لا يكون إلا يوما أو يومين أو ثلاثة فلا تعارض بين الروايات وإنما هي ماذا رواية المقيدة لا ماذا لا مفهوم لها لا مفهوم إذا مفهوم العدد هنا غير معتبر مفهوم العدد في باب والله أعلم مفهوم العدد في باب النهي عن سفر المرا غير معتبر قال النووي بعد ذكره لرواة مسلم اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن مسيرة ثلاث تصريح باباحه اليوم والليله أو الليلتين قال البيهقي انظر فقه كانه صلى الله عليه وسلم سئل عن المراه تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفر يومين بغير محرم فقال لا فادى كل منهما ما سمعه يعني من من الصحابه وما جاء عن منها مختلفا عن روايه واحده فسمعه في موطن ماذا فروى تاره هذا من الصحابه وتاره رواه هذا وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لاقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد تحديد اقل ما يسمى سفرا قال النووي فالحاصل ان كل ما يسمى سفرا ينهى تنهى فيه المرأة عن السفر بغير زوج أو محرم أي سفر سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريداً أي نصف يوم أو غير اي ليلة أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم وهذا يتناول جميع ماذا ما يسمى سفر مسلم رحمه الله لما ذكر الأحاديث جعل آخر روايه الرواية المطلق كان مسلم ماذا يقول كانه يقول الاعتبار بهذه الرواية المطلقة التي لم تعين مدة السفر وأنما قبلها انما هو ماذا لا مفهوم له وهذا من فق الإمام مسلم رحمه الله ثانيا دل حديث ابن عباس وحديث الباب على تحريم سفر المرأة من غير محرم ولو كان للعبادة أو للحاجة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا لعموم الأحاديث في حديث ابن عباس انطلق بحجة مع امرأتك وهو ف... وهما فعل أمرين وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره صلى الله عليه وسلم أن يدع أمر يدع ماذا أمر مرغوبا فيه وهو الحج الجهاد ذروة سنام الإسلام ليحج مع أمراته وهذا يدل على وجوب المحرم في الحج على وجوب المحرم في الحج ولم يستفصل النبي تبي معي ما قال النبي هل أمراتك كبيرة فإن كانت كبيرة تخرج مع النساء أو صغيرة طيب ولم يستفصل أمراتك قبيحة أو حسنة لأن هذا ينقلنا إلى كلام الفقهاء تذكرون أن الشابة يشترط لها عند بعض الفقهاء يشترط لها المحرم وغير الشابة لا يشترط والرفقه المامونه المأمونة تذكروا الكلام هذا عند الفقهاء جيد فلم يستفصل منه النبي هل امرأتك كبيرة أم صغيرة قبيحة أو حسنة أو آمن الرفقة أو غير آمنة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم وهذا شامل للمرأة كانت كبيرة أو صغيرة آمنة أو غير آمنة مع نساء أو غير نساء نعم. ولذا يقال أجمعت الامه على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام هذا اجماع أن المرأة يلزمها كما يلزم الرجل حجة الإسلام إذا استطاعت ذلك لعموم الأدلة ولله على الناس والناس ماذا لفظ عموم يدخل فيه, يدخل فيه المرأة للآية وللأحاديث المعلومة لكن العلماء اختلفوا في اشتراط المحرم لها اختلف اختلف ماذا في اشتراط المحرم لها وقبل أن نبين كلام العلماء وخلافهم المشهور في اشتراط المحرم نقول تحليل محل النزاع اتفق العلماء على أن المرأة لا يجوز لها السفر في حج التطوع أو الزيارة أو التجارة بغير محرم هذا اتفاق لكن الحجه صح حجوا لكنها آثمة واضح هذا في حج ماذا التطوع أو سفر الزيارة أو سفر التجارة لا يجوز أن تسافر بغير محرم واختلفوا في اشتراط المحرم لها وهي ثلاث روايات في المذهب ثلاث روايات في المذهب هي جملة قوال العلماء القول الأول أن المحرم شرط أن المحرم شرط لوجوب الحج على المراه كالاستطاعة هو من الاستطاعة وهذا القول قول أبي حنيفة وبعض أهل الحديث من الشافعية وهو قول إسحاق بن راهوي وابن المنذر واختاره البغوي والطبري والخطابي فالمحرم شرط لا يجب الحج بدونه فلو عدم لم يجب على المرأة الحج والدليل ماذا حديث الباب حديث الباب قال انطلق بحجه مع امرأتك واحاديث ماذا النهي عن سفر المرأة بلا محرم فحديث ابن عباس صريح في منع المرأة من كل سفر قريبا أو بعيدا واجبا أو مستحبا ماذا دليل صريح في النهي عن ذلك بل جاء في روايه ابن عباس عند الدار القطني لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرمين وهو نص لكن الحديث بهذا اللفظ ضعيف قال أبو داود قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال لا ثم قال والمحرم من السبيل يعني من استطاع إليه سبيل منه المحرم عند المرأة الرواية الثانية عن أحمد وهي قول لبعض الفقهاء أنه من شرط لزوم السعي دون الوجوب أنه من شروط لزوم السعي دون الوجوب فمن كملت له هذه الشروط وفاته الحج بموت او مرض لا يرجى برؤه امراه مثلا اخرج عنها ماذا حجتها اخرجي عنها حجه فكانها ماذا شرط لماذا للزوم الحج طيب ما الحكمه من المحرم لان كان المحرم شرط ماذا زائد وانما الحكمه منه لماذا لحفظها يعني امراه الان قادره ولم تحج واضح فما الحكم في حقها يجب ماذا أن يحج عنها من مالها ويحج يحج عنها وليها واضح لأنه كأن المرادهم عنده هؤلاء أن المحرم ماذا المقصود منه الحفظ وليس هو ماذا من السبيل ليس هو من السبيل الرواية الثالثة أن المحرم ليس شرطا في حج المرأة بحال مطلقا ليس شرط. ليس لحفظها ولا لغيره فكان هذا أوسع الأقوال كان هذا أوسع الأقوال فيجوز لها أن تحج في رفقه مأمونة أو مع نساء مأمونات وهذا القول قول مالك والأوزاعي والشافعي ويروى عن عائشة وابن الزبير وعطاء ومحمد بن سيرين والزهري والأوزاعي ما دليل هؤلاء القائلين بأن الحج ليس شرطا لأن المحرم ليس شرطا بالحج ما الدليل قبل ذلك عموم الايه ولله على الناس حج البيت والمراه داخله في الناس طيب وهو خطاب عام للنساء يشمل للناس يشمل المراه والرجل فالمراه داخله في الايه فما الذي يخرجها عندهم يقول لا ما لم يخرجها شيء طيب فاذا كانت المراه مستطيعه بدنا ومالا وجب عليه الحج وأن النبي قالوا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر الاستطاعة ماذا بالمحرم وإنما فسرها بالزاد والراحله فقط ولم يذكر المحرم استدلون بحديث مشهور تذكرونه في حديث مشهور استدلون به على أنه لا يجب المحرم الحيرة أحسن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه فقال هل رأيت الحيرة, رأيت الحيرة في العراق يعني قال قلت لم أرها وقد انبئت عنها أخبرت عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالت بك حياة لترين الضعينة من الضعينة المرأة في الهودج يعني لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله رواه البخاري ما وجد دلاله قالوا النبي يخبر عديا بأن المرأة ستحج لوحدها فهذا دليل على عدم المحرمية ومن الأدلة عندهم أن عمر حج بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فقالوا لم يكن محرم لامهات المؤمنين لكن كيف الجواب على الدليل أما العموم فنقول هو عموم مقيد أو مخصص ها؟ أيه لا أيه هذا في الحديث إذا فقط الدليل ولله إلى الناس يحجوا البيت نقول هذا مقيد بماذا بالمحرمية فكان الآية ماذا مقيدة أو مخصصة بحديث ماذا المحرم حديث في قوله لما سئل عن الزاد والراحلة أن الحديث أصلا ضعيف زي حديث الزاد والراحلة ذكرنا أنه ضعيف حديث المرأة التي ماذا تركب الهودج وتحج من الحيرة وتطف بالبيت كما قال الشيخ أنه حكاية حال هل أقر النبي ذلك لم يقره النبي وليس فيه صراحة ماذا صراحة على عدم وجوب المحرمية إنما النبي يحكي ماذا يحكي حالا سيقع يخبر النبي في نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم وعمعجزاته أنه سيأتي يوم من الزمان ستخرج المرأة وتركب من الحيرة في العراق وتحج ليس معها أحد وهذا يمكن في زمان أن الآن تحج المرأة من المكان بعيد ليس معها ليس معها محرم والدليل أنه سيأتي على الناس زمان من الأمن عظيم وهذا منه أنها تأمن على نفسها طيب حجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من دون محرم الجواب عليه ان أمهات المؤمنين أمهات للصحابة وأزواجه أمهاتهم فانتفت ماذا فكلهن كما يقول بعض محارم واضح هذا الجواب وقيل إن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما الراجح بعد هذا الخلاف الطويل لعل الراجح والله أعلم هو وجوب المحرم في الحج لقوة الأدلة في ذلك وأن المرأة إذا لم تجد محرما فهي غير مستطيعة فلا يجب عليها الحج لقوة الأدلة القول ولا يقاس على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هناك قول أنه لا يشترط المحرم هناك الرابع لا يشترط المحرم ولا يشترط الرفقه المأمونة بل يجوز مرة تخرج لوحدها إذا أمنت الطريق وهذا ينسى بلا داود الظاهري وابن حزم ومال ابن تيمية رحمه الله إلى جواز أن تحج بلا محرم إذا ماذا إذا أمنت الفتنة كان تكون في رفقة مأمونة أو تكون في نساء مأمونات جيد فلا بأس لعل الصواب هو الأصل أنه لا يجب الحج على المرأة إذا لم تجد المحرم طيب لو حجت المرأة اجتهادا منها وحصا في أن تقيم هذه الفريضة ماذا أجزاء عنها يجزئ عن حجة الإسلام هذا الصحيح ويصح حج... طبعا يصح حجها ويجزئ عن حجة الإسلام قد يقال بالإثم لمخالفتها ماذا إنه وهذا يدل على عظم شأن ماذا المحرم في السفر الذي تهاون فيه كثير من الناس الآن يقول تركب المرأة الطائرة وتنزل في المدينة بالطائره او أو في الرياض بل قد تكون آمن من الطريق احيانا يقول لم ينهى الشارع الحكيم عن مسألة إلا وماذا إلا وماذا وهو أعلم سبحانه بماذا بحكمها ومنافعها ومصالحها قد يرى الناس الذين يقولون مثل هذا قد تحدث بعض الأحيانا الحالات تثبت ماذا أهمية المحرم من اضطر إلى ذلك؟ قد يقال ابدا مساله أخرى لكن الأصل في ذلك عدم ماذا اللائم أنه لا ينبغي المكلف أن يتساهل في مسألة ماذا سفر المحرى بغير بغير محرم هذا أصل الشرعي لا تسافر المرأة لا تسافر مرأة نكره مرة معرفة المرأة واضح الا قد قد يقال في حال الضرور هذه مسألة أخرى نعم نعم طيب باقي مسائل في الباب طيب ننتقل باب الاسمشي. أي هذه مسألة جيدة هل يجب على المحرم أن يحج مع زوجته يعني الزوج حج سابقا مثلا ثم تزوج وامرأة لم تحج فهل يجب أن يرافقها للحج لا يجب عليه ذلك عند بعض العلماء معلم من قال يجب عليه ماذا إذا كان ماذا إذا تكفلت هي بنفقته فيجب عليه على الزوج أنه يجب عليه والصحيح انه لا يجب عليه وجوبا عينيا يعني لكن قد يقال ذلك ماذا من حقها عليه جيد طيب الأخ والأب لو كانت المرأة مثلا قادرة على النفقة قالت له حجم معي في حمله وأنا أتكفل بالنفقة هل يجيب عليه نقول كذلك لا يجيب خاصة في حق من الأب لكن استحب له أن يحج معه ليعينها على اداء ماذا الفريضة قلت لكم أنه في الفريضة عند بعض الفقهاء انه يجب على الزوج طيب إذا في النافلة لا يجيب عليه هل له منعها؟ هل للزوج ان يمنع زوجته من حج الفريضه لو قالت ساحج مع اخي لا يجوز له منعها لا يجوز له منعها قالت سأحج مع اخي او ابي او عمي او خالي من محارمها فما الحكم لا يجوز له منعها لكن تبقى السورة الاخيره لو ارادت ان تحج نافله مع محرم الله فله فله منعها فله منعها باب الذي ينام الشغل لكن الحديث كنا هو شيء ضعيف جدا سناده مظلم لكن ركوب البحر الآن مسألة جيدة ركوب البحر الآن للرياضات مثلا أو ركوبه الاستمتاع جيد إن كان من ما يعني الأصل فيه السلام لا بأس أن يركبه، لكن إن كان فيه الهلاك والمخوفة والعطب قد يحرم ركوبه وعلى هذه مسألة لطيفة سألني واحد عنها قريب الرياضات المخطيرة ما حكمها قل كنا الغالب فيها الهلاك أو قد تفضي الهلاك فهي محرمة أيا كانت بعض الناس عنده نوع من الشجاعة الزائدة ويرى أن يغامر جيد ويريد أن يحصل مثلا على شهرة أو على رقم أو شيء فيغامر في مثل هذه المسابقات ما الحكم فيها الأصل المنع إذا كان قد تفضي الهلاك أو مثلا مرض أو عطب أو شيء فيمنع من ذلك المسلم مأمورون لماذا جسد المسلم ليس ملكا له الله عز وجل حرم عليك ان تتصرف في هذا الجسد ولذلك نهي عن ماذا عن قتل النفس ونهي عن الاضرار بها ولا تقتلوا انفسكم لا ضرر ولا, ولا ضرار فالانسان مامور بصيانه هذا الجسد فاذا كان الانسان مامور بصيانه جسده والمحافظ عليه فهم باب اولا يقال للناس رساله أن الأمة ينبغي أن تتداعى لصيانة ماذا؟ لصيانة هذه الأجساد وحفظها بمعنى بمعنى أن يرتقي الناس بكل ما يحافظ على سلامة البدن أي وسيلة تحافظ على سلامة البدن أصل في أن يتداعى الناس لها في الصحة في السلامة فيما يخص ذلك هذه من الأولويات العظيمة لماذا؟ لأن بهذه الأبدان والأجساد يقوم حال الناس كلما صلح البدن وسلم البدن كان أعوان على ماذا؟ على تحقيق مناطق ماذا؟ الحكمة من الخلق وهو التعبد وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ولذلك جعل الإسلام من الضروريات الخمس حفظ ماذا؟ حفظ البدن وإذا ذكرت في أحد الدروس أن من الشيء التي ينبغي أن يتنادى الناس لها الشأن في مسألة الطب والعلاج وغيرها يعني. لأن ذكرت مرة في هذا الدروس انه ينبغي العناية بباب البحث العلمي الذي يفضي إلى سلامة البشرية وإلى سلامة الناس هذا باب عظيم ممكن أن توقف عليه الأوقاف ممكن أن توضع فيه القرب لأن ماذا سلامة الناس وصحاح البدن والوصول إلى ما يحفظ اجساد ماذا الناس مطلقا أمر تشوف له الشارع تشوف له ماذا الشارع فكيف إذا كان حفظ ماذا حفظ بدن المسلم كيف إذا كان حفظ ماذا بدل المسلم إذا كان حياة البهيمة ماذا جعل الله عز وجل فيها ماذا مغفرة لمن لبغي سقط كلبا وقاله في كل كبد ماذا رطبة أجر في كل كبد حتى لو كانت ماذا حيوان؟ فكيف بالمسلم الذي ماذا يعبد الله ويعظمه نعم باب الذي هنا غير بين الخلوة والسفر يعني ذكرت لا تشمل غير, هل... النهي. النهي. لا يشمل غير في الس... في الخلوة لكن في الشف... في السفر بسبب لا نقصد صغيرة أو كبيرة يعني لا نقصد بها الصغيرة غير البالغة نقصد شابة يعني بعض الفقهاء يقول أنه يجوز المرأة العجوز الكبيرة التي لا يرغب فيها الكبيرة جيد انها يجوز لها الحج بدون محرم يقول لي أنها غير مرغوب فيها ليست محلا للفتنة فقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لما قال الرجل امراتي ماذا ذهبت إلى الحج ما قال لها امرأة لوكبيرة خلتروححج لحالها لا قال إيش انطلق فحج مع والقاعدة عندنا اللي تتكرر ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال يعني أنه كبيرة أو صغيرة نعم حسنتش نعم قال رحمه الله من حج عن غيره ولم يكن حج عن قال رحمه الله باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمه قال اخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود وابن ماجه وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبرمة والدار قطني وفيه قال هذه عنك وحج عن شبرمه. قال رحمه الله باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي قال وعن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه قال وعن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه قالوا عن محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج وأيما رجل وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن اعتق فعليه الحج قال رحمه الله ذكره أحمد محمد في رواية في رواية ابنه عبد الله هكذا مرسلا نعم باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه لما ذكر المؤلف رحمه الله الاستطاعة وأنها الزاد والراحلة وذكر منها فرع ماذا فرع ركوب البحر ثم ذكر وجوب المحرمية وأنها من الاستطاعة ذكر تعلقها بالأباب الذي قبل في جواز حج عن المعذوب أو الحج عن الميت فقال باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه هل يجوز ذلك أو لا فنقول عقد المؤلف هذا الباب ليبين ما عليه الحنابلة من أنه لا يجوز أن يحج المسلم عن غيره حتى يحج عن نفسه عن ابن عباس أن النبي سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال النبي حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره رواه ابو داود وابن ماجه وقال فجعل هذه عن نفسك ثم حجج عن شبره وفي الدار قطني قال هذه عنك وحج عن شبره قال الروايه الاولى قال حج عن نفسك ثم حج عن شبره رواه ابو داود ماجه وقال فجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبره لاحظ قال فجعل هذه واضح ما قال حج عن فاي شيء ما فايده هذه مسألة. لاحظ حج عن نفسك ثم حج عن شبره ما ليس فيها الكلام عن الحج التي رآه النبي فيها فكان يقول السنة القادمة حج عن نفسك والتي بعدها حج عن شبره الرواية الثانية فجعل هذه ماذا لأن النبي رآه ماذا محرما يلبي فقال اجعل هذه فهي الدليل على جواز. أحسن قلب النية عن الذي يحج عن فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبره طيب رواية الدار قال هذه عنك ما فائدتها أنها تبهوا الاحسش أحسنت أنه إن نوعا غيره ولم يحج عن نفسه تعينت عليه من غير اختياره واضح وهذا يؤكد ما أكرره في كثير من الدروس دقة الإيمان في راد الروايات فكأن الإيمان بالروايات تتكر لنا ثلاث مسائل فقهية رحمه الله طيب نقول دل طبعا الحديث صحي هذا الحديث أخرجه كما ذكر أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وابن الجارود وابو يعلى وابن خزيمه في صحيحه والطبراني والبيهقي وعل الحديث بثلاث علل علله ليس ضعيفا لكنه علل بثلاث علل تاره الروايه مرفوعه وتاره موقوفا وقد رجح الوقف احمد رحمه الله والطبراني والطحاوي وابن المنذر ورجح أنه مرفوع ابن حبان والبيهقي وابن القطان والنووي وابن حجر وابن باز والصحيح أنه الحديث روي مرفوعا العلة الثانية أنه قد روي من طريق عطاء عن النبي مرسلا العلة الثالث أنه قد رواه قتاده معنعنا وهو ممن يدلس قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه والحديث صححه النووي وابن الملقن وابن حجر والشيخ عبد العزيز بن باز وقال ابن ملقن اسناده على الصحيح او على شرط مسلم نعم اسناده صحيح على شرط مسلم فالحديث صحيح نعم الدار الدارقطني هي التي فيها الخلاف في صحتها ولاقرب انها يعني قد تكون فيها ضعف يعني طيب دل الحديث حديث الباب على ان المسلم لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه فلا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره لا حج الفريضة ولا نذر ولا نافلة وهو قول الجمهور قول أحمد والأوزاعي والشافعي وإسحاق فإن حج عن نفسه انصرف إلى حجة الإسلام بدليل رواية ابن ماجه والدارقطني وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه وهي رواية عن أحمد وهو منسوب للحسن وإبراهيم النخعي ودليلهم أن الحج تدخله النيابة كما تقدم معنا أن الحج تدخله النيابة في قضاء الديون واداء الزكاة ولأن الشرع شبه النيابة في الحج بقضاء ماذا؟ بقضاء الدين واستدلوا بحديث ما هو ذكرناه؟ بحديث الخثعمية لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماذا؟ ان ابي ادركته فريضه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الراحله وفي روايه الأخرى وقد افند اف حج عنه قال العلماء لما سالت النبي لم يسالها النبي ماذا لم قال لم يقل لها ماذا إنه لما سالته عن امها وعن ابيها قال حج عن وحج عنها في الروايه الاخرى قالوا لم يسال احد من هؤلاء الذين سالوا في النيابه هل حججت عن نفسك ام لم تحج عن نفسك مع ان هذه أي في الصحاح هذا الحديث في الصحاح والقاعدة عند هؤلاء أن ترك الاستفصال في, منزلة في مقام الاحتمال وينزل منزلة العموم من المقال يحتمل أنها حجت عن نفسها وأنه كذلك الرجل لم يحج عن نفسه فقالوا هذا دين على ماذا على جواز يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ولعل الراجح ما عليه الحديث ظاهر الحديث فإنه صريح في أن لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره في حديث الباب خاص حديث الباب خاص ولا يعارض بماذا بعموم محتمل هذا الحديث يحتمل ليس صريحا لاستدلال ليس صريح في الحديث دليل على جواز تغيير النية في الحج وأنه يجوز أن يغير نيته إذا دعت الحاج لذلك ذلك ليس في الأنساك سيأتي الكلام على التفصيل في الأنساك وإنما لو نوى ان يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه كذلك أنه يجوز الحج عن الغير بغير إذنه أين وجه الدلالة؟ أنه يجوز الحج عن الغير بغير إذنه لم يستفصل النبي هل حججت عن هل استاذنت شبرمه؟ أم لم تستاذنه وليه؟ من الفوائد الجهر بالتلبية استحباب الجهر بالتلبيه لانه سمع هذا الرجل ولم يمكن النبي ماذا جهره بالتلبيه فيه دليل على جواز بل قال بعضهم استحباب تسميه المحجوج عنه فانه سمى شبرمه واضح فيه استحباب تسميه اسم المحجوج عنه في التلبيه وكذا في العمره لإقراره صلى الله عليه وسلم وكذا تسمى المرأة المحجوجة عنها فيقال لبيك عن فلان بنت فلان أو عن فلان ابن فلان وفيه أنه ينبغي للمفتي أن يستفصل في مقام الاحتمال لماذا أين أين هذا أحججت عن نفسك بين ذلك وفيه أن الإنسان يبدأ في بنفسه في العبادات والقرب هذا أصل القرب لا يؤثر بها الأصل في العبادات والقرب ماذا أن يبدأ الإنسان بنفسه ولا يقدم فيها احدا الباب الذي يليه باب صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهم عقد المؤلف هذا الباب نختم به ليبين ما عليه الحنابلة أنه لا يجب الحج على الصغير وأنه إن حج صح منه الحج وأنه لا يجزئ عن حجة الإسلام وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء الركب اسم لماذا اسم للجمع فوق العشره دون العشرة ها فوق العشره وقيل دون العشره قيل دون العشرة جيد وغالب الركب اذا اطلق المراد به ركب ماذا الإبلي خاصه اذا قيل الركب المراد به الابل عند بعض اهل اللغه فقال من القوم قال المسلمون هم أجابوا قال المسلمون فقالوا من أنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعت إليه امرأة صبيا الصبي من, الغلا من الولادة ماذا هو الغلام من الولادة إلى البلو يسمى صبي فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر في رواية أحمد وبي داود ففزعت امرأة فأخذت صب بعض لصبي فأخرجته من محفتها المحفة ما هي مكان الذي يجعل فيه الصبي الصغير فيظهر ان أن الصبي كان صغيرا قد يكون رضيعا أو ماذا قريبا من ذلك هذا الحديث فيه مسائل جيد سنشير إليه بعد بس الحديث التالي عن السائب ابن يزيد قال حج بي مع رسول الله في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين وهو من أصغر الصحابة الذين حجوا مع النبي رواه احمد البخاري والترمذي صح واخرجوا البخاري في باب حج الصبيان وهذا صريح في أنه حج به وهو الصغير وعن جابر قال حجنا مع رسول الله وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن النساء والصبيان ورمينا عنهم رواه احمد بن ماجه وكذلك رواه ترمذي في لفظ كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا ننبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ثم ذكر الحديث في ضعف, الحديث في ضعف. ثم ذكر حديث محمد بن كعب القرضي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج به أهله أيما جملة شرطية تدل على ماذا على العموم أي صبي الحج بها لفمات فمات أجزات عنه فإن أدرك أي البلوغ فعليه الحج وأيما رجل مملوك حج بها لفمات فمات أجزات عنه فإن أعتقى عليه الحج ذكره أحمد المحمد في رواة عبد الله عبد الله هكذا مرسل هذا حديث رؤية مرسلا وروي متصلا فرواه بود في مرسيلي وفي راوي لم يسمى وهو مرسل عن محمد بن كعب تابعي لم يسمى من روا عنه قال عبد الحق الشبيلي في الاحكام الوسطى وهو مرسل منقطع وليس بمتصل السماء. وروى, وروي الحديث متصلا من ابن عباس قد رواه ابن خزيمة والحاكم والطبراني والبيهقي وابن حزم وصحح ابن نقل مرفوعا وكذا ابن حجر والألباني روي الحديث ما هذا متصلا مرفوعا في حديث الباب مسائل أولها قال ابن بطال أجمع إمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي يعني أن الحج ليس بفرض على الصبي ثانيا ذهب الجمهور إلى صحة حج الصبي إذا حج ولو دون سن التمييز ويكون تطوعا وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بغيلمة بني عبد المطلب في حديث يا بني لا ترمو إلا بعد ماذا طلوع الشمس لما قال لهم قد حج النبي بغيلمة بني عبد المطلب كان فيهم ابن عباس وكان فيهم السائب نعم وحجوا معه السائب يزيد وحج السلف بالصبيان والصغار قديما وحديثا وقلنا يكون ماذا تطوعا خلافا لأبي حنيفة فقال لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل المحظورات وإنما يحج به على جهة التدريب. وحنيف يقول يدرب فقط على ذلك ولا شك أن الصحيح أنه يجوز أن يحج به وله حج وأن حجه يصح وسيئة الاجر لمن ثالثا أجمع العلماء على انه إذا حج بالصبي فإن ذلك لا يجزئ عن حجة الإسلام إذا بلغ حكاه ابن المنذر إجماعا وأنه يجب عليه الحج إذا بلغ كما ذكر ابن قدامه. قال الطحاوي لا حجة في قوله نعم على أنه يجزي عن حجة الإسلام لما سألت المرأة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج ماذا قال قال نعم استدل به بعض الفقهاء وقلة من الفقهاء على اي شيء على أنه يجزيه عن حجة الإسلام فقال النبي قال نعم قال الطحاوي وهو من وهو حنفي مع أن الحنفيين لا يرون الحجة بالصبي لاحظتم قال رحمه الله لا حجة فيه على, على لا حجة فيه قوله نعم على أنه يجزئ عن حجة الإسلام بل فيه حجة على من زعم أنه لا حجة لا حجة له ويستدل له بحديث محمد بن كعب اللي في آخر الباب لما قال وأيما عبد صبي حج بها لفما أجزت عنه فإن أدرك فعليه الحج نعم رابعا أن ثواب الحج للصغير لا لوليه الثواب لمن للصغير لا لوليه لكن لمن تسبب فيه ماذا أجر وثواب طيب على ماذا يحمل قول نعم ولك أجر نعم له حج وله أجر وثواب للصبي ولك أجر ماذا ولك أجر ماذا الحج به لأنه إعانة على فعلي قربه لذلك لا يصح قول عامة الناس ماذا أن حج الصبي لمن لوليه أو والد لا يصح لا حجه له لكن له أجر, للولي أجر. خامسا قد استفاد الحديث ان أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم تلينه وترققه وتخضع فيه سادسا جواز استفتاء المرأة للرجل الأجنبي بشرط عدم الخروع بالقول سابعا تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالوا من أنت؟ ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ما تعرفوني ما؟ لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة التواضع في دليل على أن المرأة تلي شأن ولدها للمرأة تلي شأن ولدها وفي كذلك من الفوائد أنه ينبغي الإنسان أن يسأل عما لقيه إذا كان يخاف في طريق كان يكون أعداء النبي هو الذي بادر بالسؤال من فقال المسلمون وفي انه ينبغي للمسلم ان يكون يقظا حذرا لا يحسن الظن بكل احد كن في وذا حذر كذلك دليل على جواز الاكتفاء في الجواب بنعم فالنبي قال نعم ولك اجر زياده لكن الجواب نعم وفي جواز الزياده في الجواب عن السؤال اذا اقتضت المصلحة لما قال ولك اجر طيب في إحرام الصبي مسائل لطيفة منها أولا الولي الذي يحرم عن الصبي هو الذي يلي ماله أبوه أو جده أو الوصي أو أمه أو من يقوم بشأنه ومصلحته هو الذي يحرم عنه فيقول لبيك عن هذا الصبي مثلا فلان صفة إحرام الولي بالصبي ينوي له بقلبه ينوي له بقلبه وينطق بالتلبيه عنه فيقول ماذا كان رضيعا أو صغيرا يقول لبيك ماذا حجا عن فلان الصغير مثلا جيد وإن كان مميزا ينطق يعرف يلقينه ماذا التلبيه فيقول له يقول له قل لبيك اللهم حج لبيك اللهم حج عمرة متمتعا بها إلى الحج لا ينعقد الإحرام من الصبي المميز إلا بإذن وليه لان في شبه ماذا ماليه قد يتلف قد يتعدى قد يصيد واضح من محظورات الإحرام فلا بد أن يكون بإذن وليه إن كان ذكرا فيجب على الصبي إن كان ذكرا أن يجتنب ما يجتنبه الذكور وإن كان أنثى فيجتنب ما تجتنبه الإناث في كل كالكبير فإن كان مميزا فيجب على وليه أن يعلمه الطهارة من الحدث والنجاسة للطواف لانها شرط كما سياتينا وإن كان دون ذلك فإنه ماذا؟ كذلك يحرص على أن يكون على طهارة قوي جيد يفعل الولي ما يعجز عنه الصبي من ماذا؟ من التلبية والرمي ونحوه وما يقدر عليه الصبي من من العمال او يقدر عليه الصبي الصغير المميز من الاعمال فانه يفعله كالطواف وكماذا وكالرمي وكالتلبيه وسائر الوقوف في عرفه والمزدلفه والمبيت بميناء جيد اذا كان الصبي صغيرا فحمل هل يجزئ طواف الولي عن طواف الصغير الصحيح انه يجزئ فلو طاف بالصغير محمولا أجز عن الطائف وماذا والمطوف به الصغير، فينوي الحامل له عن نفسه وعن الصغير وإن كان بعض الفقهاء قال لا ينوي طوافة آخر وهذا قول مرجوح، وكذا السعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بشيء من التكرار ولم ينبهها عليه شيء وإنما قال لكِ أجر لكِ أجر والأسرف الحج التيسير كذلك من المسائل إذا وقع الصبي في المحظور. فهل يلزم الوري الفدية قيل يلزمه الفدية خاصة ممن من المميز قطع شيئا مثلا من شجر مثلا أخذ من شعر رأسه أتلف شيئا من أظافره مثلا فبعضهم يقول عليه ماذا الفدية عليه ماذا الفدية طيب مسألة قبل اخيره لو رفض الصبي الإحرام احرم فلما جاء الحج قال ما اقدر ابن عشر سنين او تسع سنين يسمى العلماء رفضوا الاحرام حتى الكبير قد يرفض لكن لو رفضه الصبي فما الواجب علماء من قال لا يلزمه التمام لانه ليس بمكلف ومنهم من قال بل يلزمه, يلزمه يقول قال بعض بل يلزم وليه اجباره وعليه ما يقع فيه من محظورات الاحرام فلو ماذا وقع في محظور يجب يجب عليه يجب عليه وقد اختلف الفقهاء في مسألة المحظورات لو وقع منهم من لا يرى الوجوب كالحنفية فليس عليه شيء لأنهم يبنون عليه أنه ليس له ماذا حج وإنما هو على جهة التدريب الشيخ محمد بن الثمين رحمه الله يقول ليس عليه شيء لأنه ليس ليس مكلفا بينما الحنابلة وطائفة من المحققين يجيبون عليه خاصة ما يتعلق بباب الإتلاف خاصة ما يتعلق بباب الإتلاف تبقى المسألة خيرة في الباب الحج عن العبد كالصبي جواز حج العبد فأن حجه إذا حج وهو رقيق فحجه صحيح ولا يجزي عن حجة الإسلام ولو أتعوق مالك رحمه الله يقول في المدونة كلام نطيف قال يحج بالصغير ويجرد بالإحرام ويمنع من الطيب ومن كل ما يمنع منه الكبير فإن قوي على الطواف والسعي ورمي الجمار وإلا طيف به محمولا ورمي عنه وإن أصاب صيدا فدي عنه احتاج إلى ما يحتاج ولي الكبير فعل به ذلك فعل به فعل به ذلك هل يرمى عن الصبي نعم إذا احتاج أن يرمى عن الصبي كالزحام الشديد أو بعد المكان يرمى عن للحديث فرمينا عنهم وإن كان الحديث فيه كان الحديث فيه ضعف الحديث فيه ضعف والله أعلم وصلى الله وسلم بارك على رسول الله نعم طيب فيم شيء شيء. أحسن سؤال جيد لو كان الصبي رضيء لا يتحكم في قضاء حاجته الواجب على ولي اذا راد أن يحج به يطهره يطهيره إذا طاف يطهيره خاصة من النجاسة جيد من الأذى إن قدر أن يوضيه يوضي أو يغسله بنية ماذا الوضوء فإن حدث شيء في أثناء الطاف لا يضر لكن في لطيف بعض الناس يستنكر على بعض الناس أنه يعتبر بالصغير أو يحج به لا قال النبي نعم ولك كياجر ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس في زماننا لا يمكن لا دليل على الانكار هذا فضل الله عز وجل نعم اي من يدفع احدا بسياره او عربيه وكذا هل يعد الدافع والمدفوع نعم يعد الدافع والمدفوع مثل الراكب والمركوب ها ان كان نائم فطاف به ان كان من الصغير قد يجزي لكن إن كان كبير لا يجزيه نعم أحسنتم شو هل يفرق بين العبد والصبي في التكليف؟ في في مس في مسائل المحضر. يفترق فيها العبد عن الصبي في مسائل كثيرة يفترق أقصد في الحج يعني مسائل المحظورات المحظور لا لا أحسن العبد ليس كالصبي في المحظورات هو مكلف فيها لكن هل تجزيه عن حجة الإسلام أو لا هي هذه مسألة الخلاف لكنه مثل الكبير في حج يذكرنه في باب حج العبد نعم أحسن الله عليكم يقول أي مذاهب المحدثين أفضل المتقدمين أم المتأخرين هذه المسألة واسعة يعني الكلام عليها قد لاكم متخصص في هذا الشأن كثير والحكم على العلماء وعلى مناهجهم يعني يحتاج إلى مزيد نظر وتأمل لكن لا شك أن أئمة العلماء المتقدمين من أمثال الإمام أحمد والبخاري ومسلم ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني قطني وعلي بن المديني ومسلم كذلك قبل هؤلاء يعني هؤلاء وغيرهم أبو و وأبو حاتم رحمه الله قد يكون نستحد أن هؤلاء هم أهل الصنع أصلا شعبة بن حجاج مالك لما يضعف بعض الحديث مالك ويضعف شعبة بن أقدم من ضعف مالك وشعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث لا شك أن هؤلاء هم اعرف الناس بالحديث وعين وأنهم منهم هم, هم سناع الحديث ولذلك كان الإمام مسلم يقو دائما يقول للإمام البخاري أنت الشيخ أهل الحديث وهو شيخه وكان يقول له ماذا أنت الطبيب الحديث بعلله ولذلك كان بعض العلماء يعني لا يعدل عن قول البخاري في التصحيح والتضعيف فهذا شك أن هؤلاء أئمة الحديث المتقدمين أعلم بعلل الحديث وأعلم ماذا بطرقها أسانيدها وهم هم أهل الصنع هم الذين أخرجوا لنا هذا العلم المخالي رحمه الله يقول أخرجت كتابي ماذا في رواية من 6 مائة ألف حديث في رواية من 300 ألف حديث فأخرج لنا 7 تحريف حديث بالمكرر مسلم رحمه الله يقول انتقيت هذا الكتاب وجرته ابن الخزيم يقول جرته هذا الكتاب الخزيمة للذي الآن مطبوح هو مختصر المختصر الإمام بداود رحمه الله يعني يقول جرته من مئة ألف حديث إمام مالك مثله كل يعني الإمام محمد رحمه الله رحل في الحديث يعني هؤلاء الائمه الكبار في القرون الأولى كان لهم باع في الطلب وباب عظيم في الرحلة والعناية بالحديث وتجريد الأحاديث وكتابة الاسانيد والاطلاع عليها فلا شك أنهم أهل الصنعة لا شك ان منهجهم يعني افضل المناهج في باب التصحيح يقصد السائل باب التصحيح والتضعيف لا شك انهم هم اعلم في هذا قد ياتي المتاخر ويخالفهم وله حجه له حجه في ذلك اما ان تكون احاديث لم يقف عليها القوم او طرق او اسانيد لم يقف عليها القوم جيد فقد يكون ذلك لكن لما ياتي الحديث ويضعفه احمد والبخاري ويضعفه التلمذي وطائفه من العلماء فلا شك ان النظر في تضعيف قوي لان هم ماذا قد وقفوا على مواقف عليه من بعدهم لكن يبقى الحديث في التصحيح اذا صحح الامام الحديث جيد من المتقدمين طيب ثم ضعفه وغيره ثم جاء المتاخر وضعف فقد يحتمل هذا لان باب التصحيح باب ماذا اشد من باب ماذا التصحيح فقد يتساهل بعض العلماء في ماذا في تصحيح الاحاديث بخلاف ماذا التضعيف لكن لا شك ان لائمه الحديث المتقدمين سبق عظيم وناس أخرجوا لنا دواوين السنة يعني الإمام أحمد انظروا في رحلاتي رحمه الله رحل إلى اليمن ورحل إلى مكة ورحل إلى المدينة انظروا رحلات البخاري رحمه الله أين رحل البخاري رحمه الله ألف كتابه ويقول إنما كنت لا أضع حديثا حتى أصلي ركعتين استخير الله في وضع الحديث ولذلك كتابه عجوبة عجوبة الدهر كتاب البخاري غريب سما عنده إلا صفاء يعني صحائف كبيرة في سنة الف سنة مئة وسبعين أو مئة وثمانين وألف كتابه هذا عفوا زيادة عن ذلك مئتين وقليل لأن البخاري ولد 196 بعد المئتين والثلاثين أو مئتين البخاري ألف كتابه في ثلاثة وعشرين سنة يعني يعني يستطيع أن تقول أن البخاري كان عقلية فذه فذة بمعنى الكلمة الدليل الطرق العجيب وقد مثلت لكم بعض الدروس بتفنن في إرادة الطرق والمرويات التفنن في التراجم التفنن في تقطيع الاحاديث والاستدلال حقيقه يعني لا يكاد تقول ان هناك كتاب مثل كتاب صحيح البخاري وليس في هذا اي شيء قد تثبت بالارقام وال يعني الوثائق انه كان يعني اماما في هذا الشاعر رفيعا لا يسبق لم يسبقه أحد المخائر الله لا في باب الروايه ولا في باب العلل. يعني كتابه حقيقة يعني طولنا عليكم كتابه رحمه الله كل ما طلعت فيه عن نفسي أزداد إعجاب بالإمام. وقد نأخذ العشرات الدروس فقط في تحليل الكتاب في تحليل فقط الكتاب وليس دراسة الكتاب. يعني لما يأتيك ويكرر حديث من حديث ستة ثلاثين مرة. ويبوب عليه ابواب ما تستطيع انت تت... ولما ياتي يروي الحديث من بضرب لكم مثال يروي الحديث عن شيخه مثلا ثم ياتي في روايه اخرى ويروي عن شيخ اخر بنفس الاسناد لكن ياتي في حد رجالات الحديث بل انه رحمه الله يحاول ان يروي الحديث مره بروايه البصريين ومره بروايه الشاميين ومره بروايه المكيين فان اخر في الحديث يعني بالفعل اهل الصنعه يتلددون بها عجيب كتاب مليء بالعجائب كم الف هذا الامام واستغرق في يعني العناية به جيد مثله الإمام مسلم اللي يقلل من كتب الحديث جاهل وشأن هؤلاء العمة الله عز وجل نشر بهم هذا الباب العظيم واذكرنا ما يتلى في بيتكنا من آيات الله والحكمة الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال النبي في الحديث يأتي رجل شبعان على أريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله قبلناه طيب من سنة النبي ولذلك هناك الآن ناس يحاولون أن يهجمون على الإسلام بطريق تضعيف والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقهم لذلك التشكيك في الأئمة الكبار. يعني يأتي باحد تقول لك البخاري يقول بشر يخطئ. صح صحيح بشر يخطئ لكن ما هدفه هذا هدفه اسقاط ما رواه البخاري ولذلك المستشرقين من أول من تكلموا فيه بعد النبي. أبو هريرة، لماذا؟ لأن أبو هريرة روا خمسة آلاف وسبعمائة حديث ونيفا، فعلموا أنهم إذا أسقطوا أبو هريرة ماذا؟ أسقطوا السنة النبوية. ماذا يقولون؟ يقول أبو هريرة ما أسلم إلا سنة سبع، والنبي مات سنة أحداش، فبقي مع النبي قرابة أربعة سنوات، فكيف يروي هذا الكم الهائل؟ اللي يعرف ترجمة أبو هريرة يعرف أنه أُوتي حفظه وأنه كان يلازم النبي على شبع. بطنه وكان النبي يخصه بكثير من الأحاديث، ولم يكن كالصحابة يشتغل بماذا؟ بالصفق في الأسواق. فالتشكيك يعني مهمة هذه قضية التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو مدخل من مداخل هدم الدين. طيب ما الذي يقودنا إلى هذا؟ التشكيك في مناهج المحدثين. الآن تظهر ظواهر محاولة التشكيك في مناهج المحدثين وضرب كلام المحدثين. ببعضهم هذا فن صنعه كل له طريقته في صنعته فالبخاري يرى أن الحديث ضعيف لعلة مسلم لا يراها يرى؟ أحمد لا يراه يقول مسلم أتيت لإمام البخاري فسألته عن الحديث فأعله بعلة إن علة خفية فقلت يا إمام أنت, أنت طبيب الأطباء في الحديث وأنت أظنك سيد الصاد الصيادلة في علة الحديث ثم قال فقام فقبل قال فقمت فقبلت رأسه إلا ما يعرفها حتى المتاخر قد لا يصل إليها ولذلك حتى بعض العلماء يقول رزق هؤلاء القوم من نور الله تبارك وتعالى فأصبح يميزون صحيح الحديث من سقيم ولذلك الكلام في جهود العلماء في الحديث كلام عظيم هيع الله وقيض الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعنى بشأن هذه السنة العظيمة فينشرها فهؤلاء العيمة الكبار أصحاب الدواوين العظيمة في القرن الثاني والثالث بدءا من مالك في الموطا انتهاء أن تستطيع تقول بالبيهقي ما توالت في كتب السنة هؤلاء القوم لهم يعني قدم راسخة في هذا البيان وهذا يعني نقول مشروع العظيم مشروع السنة ولذلك نحذر من دعوات المضلين في هذا الزمان الذين يحاولون ان يهدمون السنة بكثير من ماذا؟ من أطراحاتهم وأشدهم من يسمون الآن القرآنيون من هم الذين يقولون فقط نستنبط من القرآن فقط وماذا يردون السنة فيحذر طالب العلم منهم ولا شك ختاما أن منهج المتقدمين من علماء الحديث اعلم وأحكم في هذا الباب ولا يخالف أن يؤخذ بقول ماذا المتأخر وقد لا يحسن مقارنة قد لا يحسن مقارنة بين جهود العلماء الحديث ومناهجهم في ذلك لا يحسن مقارن لي لكل طريقته وصنعته الله عز وجل أن يعلمني يقول ما حكم ركوب المرأة مع السائق لوحدها داخل المدينة؟ هي هذه مسألة لطيفة وشائكة هل يعني ركوب المرأة مع السائق في السيارة هل تعد خلوة؟ من علماء يرى أنها خلوة إنه بالسيارة في, في خلوة المرأة مع السائق وقد تكون النوافذ مقفلة تتكلم معه. واضح، هذا يرجع إلى تحديد يعني مناط النهي، هل مناط النهي عدم مشاهدة الناس فلا يضر الكلام واضح، أو المناط النهي هو الا يتعلق قلب المرأة بالرجل والرجل المرأة، فإذا قلنا مناط النهي هو المشاهدة فتعتبر السيارة ليست خلوة لأن الناس يشاهدونها، إذا قلنا ان أن مناط التحريم هو التعلق. وماذا افتتان المرأة بالرجل قد تفتن بصوته جيد فقد يقال أن هذا ماذا من الخلوة وهذه المسألة مما تعم بها البلوى الان السؤال عنها كثير انا أقول إن كان داخل المدينة كان داخل المدينة مثلا في مش الشوالع المزدحمة مثلا فقد لا يقال في مثل هذا خلوة لماذا لان المراه تستطيع أن تفتح النافذة ويراها الناس وشاهدها الناس في تصرف قد يعني ماذا قد يلاحظه الآخر جيد أما خارجها فلا فقد لا يشاهد أحد في الطريق السريع الطويل البعيد قد يكون هذا من الخلو وإن كان لا شك أن الأورع والأتنبت قد تقول احوط في هذا أنه حتى السائق لا تخلو معه المرأة إما أن يكون معها مرأة أخرى أو أحد أولادها ولو صغيره ولو وإن كانت لا تندفع به الخلو لكن تخفف به ماذا الخلو من تسع سنين أو من عشر سنين وإن كان الأفضل في هذا أن يركب معها إما مرأة مثلها أو من يدفع بها الخلو ولا ينبغي أن تسهل في مثل هذه تسهل في مثل هذا الباب. ويتعلمت المرأة ذلك استطاعة تعمل هذا الشيء وأنت تتعود عليه في سائل ماذا في سائل حياتك محرم رائخة موظفة أو معلمة أو شيء ينتفي في بذلك ماذا الخلو ولكن سبحان الله الإسلام قفل هذا الباب وشدد في باب الخلو وشدد في باب السفر المرأة بدون خلوة بدون محرم أسر الله عز وجل بمني وكرم من يعلمنا وياكم العلم النافع وان يرزقنا وياكم العمر الصالح ونجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما لا يجعل بيننا ولا معنا شقي ولا محروم اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وبارك رسول ان شاء الله قد تكون الدوره المكثفه ما الاسبوع القادم الذي بعد ان شاء الله مبدئيا وعندنا ما الاسبوع القادم الذي يليه ان شاء الله اللهم صل وسلم على رسولك